ياوم الله الحمد لله ونعم الله من الله ما علمتنا الله لا علم لنا ما علمتنا العليم الحكيم وصلنا في رأسنا لكتاب الوصية الذي في العنوان الذي يقول أن نقب كثيرة ولكن العروسه واحده النقب نقب كثيره ولكن العروس من بينهم واحده هم منقبات كثيرات لكن عروسك واحده بده قالت كل ايه <تصفيق> هو عنده كلام رمزي يعني ايه <تصفيق> رمزيه <تصفيق> الشيخ بيقول تحت هذا العنوان قال رضي الله عنه عيشوا بنيا في الحياة الدنيا بمنطق الإيمان الجازم بمنطق الإيمان الجازم بحكمة الله وعدله وبالحب الفذ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبالعمل الصادق لمرضاة الله وبالحركه المدركة الواعية الواعدة القوية في سبيل إحقاق الحق واستشعروا في كل ذلك صريح الإخلاص وخلوص النية لأن خلوص النية في سبيل الحق بنيه أمر يعلو على كل واقع مهما استعل أمره واستطار شره وعلموا بني أن النقب كثيرة ولكن العروسة واحدة فاجهدوا للظفر بها ولن تغفروا بها إلا بعد ايفائها مهرها اتدرون ما مهرها إنه إغماء النهاري وإذهار الليل وسجن اللسان إلا عن حق وإفشاء السلام وحسن المعامله مع الانام وتحليل الحلال وتحريم الحرام وإطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نيام <تصفيق> <تصفيق> وان الله يعطي الدنيا لمن احب وابغض من عباده ولا يعطي الاخره بني الا لمن احبه فكونوا من ابناء الاخره تفلحوا دا الكلام بحسن احنا حنتناول بالشرش والمدارسه لعل الله ينفعنا به يعطينا من اسراره وانواره ما يثري في ويظهر عملا في الجوارح والأركان طيب قوله رضي الله تعالى عنه عيشوا بنية في الحياة الدنيا بمنطق الإيمان الجازم لشكمة الله وعدله وبالحب الفضل لله ولرسوله إلى آخر ما قرأنا وتلون على مسامعكم في هذه العبارة من وصيه الشيخ المؤلف رضي الله تعالى عنه وارباه وصفه عافيه وجوع شافها تجعل من تعطاها واخذ بها في حياته يعيش في عافيه من ظلام الجهل ومراره الظلم وجحيم الكراهيه الناتج عن الجهل بحكمة الله وعدله في خلقه وفقدان محبة الله ورسوله يعني إنسان جماعه لمن يجهل حكمة الحكيم جهل ده بيخليه يعيش في ظلام والظلام من شأنه أن يضيق على من كان في يوفه في يوف الظلام الواسع فسيك تكون في حجرة صالون واسع فسيح. مما يطفو النور تمديدك كده خوف من عينك تقوش الحيره والحيره هذه تخليك الحيره جات <جلحيه> <تحطرقى> حاصرتك الظلام من شأنه ان يضيق الواسع فالجهل بحكمه الله وعدل الله في خلقه يجعل الانسان يعيش في ظلام يضيق عليه الوسيع والجهل بحكمة الله وعدله يجعل الإنسان يعيش مرارة الظلم والظلم طبعا ظلمات وفيه مرارة يعيشها المظلوم لكن لو ارتفع المظلوم إلى النظر إلى أن كل شيء بقضاء وقدر من جناب الحق يركاه البشر وهناك حكمة ولعل ما وقع عليه من ظلم هنا يكون له هناك في الدار الباقيه مطية وطوق سلام ونجاة لدار البقاء في دار الخلود واحسن الله ظلم هنا وهناك يأخذ تذكره الجواز على افتراف والسلام من الميران والخلود في الجناء وكذا كسبان أو لا كسبان ده يذكر الظلم الواقع عليه بخيف عليه إن لم يزل بالكلية وكذلك من لم يستشعر محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون فقد كثير ويكون صرف مشاعر الحب إلى جهات لا تستحقه، كما يستحقه الله ورسوله، ويكون باع الغالب الرخيص، و... ولانه أخطأ توجيه هذه المشاعر النبي إلى مشاعر الحب، أخطأ توجيهها إلى غير مكانها، ترعانا ما يعني يقع في, في في البغضاء والكراهية، لأنه الحب الوجه إلى غير الله ورسوله حب معلول. و وإذا انتهت العلة حلت الكراهية محل المحبة ولا لا؟ نعم. عشان كده يعني في الشرح قلنا في هذه العبارة من وصية الشيخ المأليف رضي الله عنه وصفة عافية ودعاء شافية تجعل من تعطىها وأخذ بها في حياته يعيش في عفية من غلام الجهل ومرارة الظلم وجحيم الكراهية الناتج عن الجهل بحكمة الله وأدله في خلقه. وفقدان محبه الله ورسوله فقوله عيش بني في الحياه الدنيا بمنطق الايمان بالجازي بشرفه الله وعدله وبالحب الفذ لله ورسوله هذه البصره هذه الجرعه اذا اخذنا بها ننجو من ظلام الجهل ومراره الظلم البغضاء اللي يحلوا فقدوا أو جهلوا شكمة الله وعدله في خلقه وفقد محبة الله ورسوله وهذه الدعوة من الشيخ دعوة للجميع ليتشبهوا بالصالحين لأن أحوال الصالحين يعني أحوال يعني تتسم بالإيمان والتقوى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 إلا كان مظهرا لفضل الله أو مظهرا لعدله ما في ذلك إما محض فضل وإما عدل والفضل والعدل بيعكر على ذلك صفا لا بيعكر على ذلك وطبعا لأن افعال الله عز وجل وشؤونه تدور بين الفضل والعدل لا شك الطاعة طاعته من فضل الله والعاصي ارتكب المعاصي ليتعرب لي لي لي لي لي لمقتضى عبد الله بعدين ويأخذه بما وقع فيه من المعاصي بالعقاب يوم الحساب يعني الحكاية فيها حكم مقتضى العبد لا يظهر إلا إذا كان مح يعني حصل إنسان تعدى على حقوق الآخرين هو اسمه باسمه الحكم العدل المولى عز وجل رد الحقوق الى اهلها واخذ بالعقاب على من اعتاد على غيره من الناس ما كده ما انت ما تفهم العدل ده وتقول يحيى العدل الا لما شنو يطبق العدل ده وتشوف كيف ان الحكم العدل رفع الظلم عن المظلوم ورجع بالعقاب على الظالم وردعه انت تمتشي ويقول يحيى العدل يحيى العدل الناس المحاكم يمنسوا القضية <تصفيق> هم ظالم يحييهم ويقولوا فعلى الله وشؤونهم تدر بين الفضل والعدل وهذا لا يدركه إلا من بلغ في سلم الارتقاء في درجات الإيمان ودرجة الإحسان إلى أن شهد بعين فؤاده هذا المعنى ويدرك حكمة الحكيم في كل شيء يقع في هذا الوجود وبالتالي يكون من نؤذ الحكمة لانه لما يدرك حكمه الحكيم وحكمه الحكيم احيانا تكون لا يعرفه الا الحكيم تكون غامضه وغائصه شديده فلكن اهل البصيره النافذة والايمان الكامل يؤتون هذه الحكمة الخافيه على كثير من الناس ومن يؤتى فقد يؤتى خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولوا الالباء ومن اعظم ما اوتي ووهب هؤلاء من جراء شهودهم لمعاني الفضل والعدل والحكمه في كل شأن من شؤون الحياه تتعلق قلوبهم بهذا الحكيم وهذا الحكم العدل يحبونه ثم يحبهم يعود عليهم بالحب فيكونوا اعظم ما وهب واوتي بعد الحكمه يعني ثمره لمعرفه الحكمه حبهم لله وحب الله لهم تصير حياتهم كلها بالله ولله وفي الله ما جاء في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ونحيا ومماتي ماتي لله رب العالمين فصاروا بذلك هؤلاء النفر من السعداء مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وان وقع عليه ما هو في شكله وظاهره ظلم هو لا يخاف لأنه عقبته له خير وقوله عز وجل في سوره النحل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا وعد من الله غير مكذوب وظاهر المعنى من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن يعني جمع بين الإيمان والعمل الصالح من وفق لهذه الخصواتين ايمان وعمل صالح من ذكر أو انثى أما المولى رضي يقول فلنحينه بالتأكيد حياة طيبة هنا ولنزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلا يتخلف هذا الوعد من الوعد جل في وإن بدى فاحبوه مسكين قط بس لا يملك إلا قط يومه وفي ظاهر الناس يعني ما عنده لا يؤبره به لكن ينطوي على سعادة ورحة بال وسلام الضمير وسلام داخلي وحالة ما يشم بحتى من علو في كفة ميزان الدنيا بالمال والسلطه والجاه والجبروت تلقاهم يوم مزعزعين تعذع شديدة <تصفيق> وراحه البال وعافيه القلوب والسلام الداخليه اللي هذا المسكين ظاهره ولا رحمته من ده وده كل مذبحه خلقوا له دليل من فلاحين وحياه طيبه هناك طبعا يلقيوا ولا نجديه أجرهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا هن وصلوا إلى حال صار الغالب على حالهم محبة الله والإنسان يتعلق قلبه وأحب جهة ما أي شيء من الجهة يكون عنده محبوب مش كده حلو مر كله طالع يا الحبيب سامح كده <تسجيل> <تصفيق> <كليلة بس تصفيق> وبالتالي ما يعني الوضع اللي بالناس بيشوفوا بيحزنوا على ويا مسكين يا اخي يا الله تعبان يا اخي ما ابدا تعبان هو الشايف دا لكن هدى العيش مع المحبة وبينغرب عن الفؤاد هذه المعاني التي ذكرناها مرتاح وفي عافية وغيره يراه وكأنه مسكين تعبان حال في البلد والواقع غير ذلك وليوحكت يكون مرة قصة أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه وارضاها يعني ابتلاه الله بمرض جسدي وكل من رآه يحزن على حاله شديد لما يرى من حني من الألم ومن فضاعة المعاناة اللي يشوفها الشيء لو فيه لما يتخيلوا ليه يقول له ده شايله كيف ده الحالة دي كيف يعني بعدين جاءه واحد صاحبه شديد حبيبه وطول منه لما يجيه بالحاله بالحالة دي حني حزن شديد قال له يا سيدي والله اعلم انك مجاب الدعاء اسرع لله العافية اوه الكلام فها شوف الكلام بعدين فاها شوف ارد عليهم يا شنو ابو العباس المرثي ابو العباس المرثي لا صبعا يا عنا شفقان عليك انت يا <تصفيق> شيخنا الحال في هديكة احشى عخيمك مجرد الله ما ما ما خيض الله وراجعت ولا رد دعاء في يوم من الأيام قال الله العافية يا أخي انت شايد كله وانت شاهده كله وانت شاهده تترجع الى الضوه وخلاه منشي لفن فيه يا أخي وقدر ان نشوفه بالحالة دي. يعني ذا كده يعني. رد عليه بالبصادر له يا أخي ما أنا فيه هو وعيم العافية ما أنا فيه هو وعيم العافية أشوف كيف خلله حال زيدا باخذ غيرهم من, من يراه لأن يعيش معاني من سب الله ويشهد عن البصيرة صفوة الله وفضل الله وعدل الله فلا يرى شيئا في الوجود إلا مليح والسنة الحبيب بعد ذا رأيتي في كلامك من يأه. أنت أنا خشيت المحل <تصفيق> ما نزوله فك السائق الذي الحال ففالذين يكرمون بمحبة الله ثم يخلع الله عليهم خلعة أخبر وأسمع وأعلى وهو أن يحبهم الله فإذا أحببت كنت وكنت وكنت طبعا الحديث قال دل وجسدوا معنا قول الله هذا ليس حديث القدس فاذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به وصره الذي يوصله ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي الحديث الشهير يعني انهم صاروا من اهل البقاء بالله يعني بقاؤهم بالله وليس بالنفس يعني لم يعد لهم نفوس تشتهي غير ما, ما يريد الله او تريد غير ما يريد الله ماذا تريد لا اريد ما اريد ماما تريد ماذا تريد؟ قال أريد ما تريد توحدت الإرادة خلاحة فذل الأصبع حادتهم بقعهم بالله وليس بالنفس ما في لا نفس لا حسن أي صاروا بهم من أهل بالله الذين تحلوا ولبسوا في تعاملهم مع الله اغلى وأعلى حلل الصدق والإخلاص ومنحوا من الله الاختصاص فلا يظلمهم بعد ذلك في أي حال اقيموا أو أي واقع عاشوا شدة كان أو رخاء مرضا أو صحه منعا أو عطاء ما دام حبهم لربهم وإخلاص العبودية له هو حالهم الغالب حتى قال قائلهم ومن بعد البقى بالله كن كيف ما تشاء ففعلها لا وزود وعلمها لا جهل ولكلوغ هذه الأحوال الشريفة والمقامات المنيفة نحر وذي العروسة مبلمات ومناقبات كثيرات لكن العروس بالمواصفات دي وها احده المواصفات دي ما شنو مهر لا بد من بدله ولوفائه وهذا المهر هو الصيام والقيام وسجن اللسان على لغو الكلام والذكر المدام وبذل الطعام وشياء السلام والالتزام بالاحكام من حلال وحرام حسن الخلق مع الأنام والاشتغال بما هو الأول على الدواب أعني حاجة ما الله في مظاهرة وفي كورة أنا ماشي أشوفه وليس يا زود دا يد من عمر العزيز محسوب تطرف في الخارجة تغل في المليان اشتغال بما هو قولها عزيزان الله مسلثة مسلثة إن كان مسلثة فيه مرعظة عبرة ودروس وفيرة ماليش لكن خيالات واكاذيب وقصص وتأليفات برشه وتمثيلات اضع فيها وكذا في قالت كلها كذب في كذب سواها ذاتك عند ما يعني خيالات ذا ده, ده ما في مجال لكلام زي ده فمن وفق لهذا المهر فلا على ما فاته من حطام الدنيا الزائل ولا يفرح بما وجد من زخرفها فيها الخاسر يعني لا الفقر يشقيه ولا الغناء يطغيه جاء راح كل واحد لأن الدنيا أبحح الله للبر والفاجر بينما خص الآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون وفي سوره يوسف قال جل من قائل ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ده معنى النقب كثيره ولكن العروس واحده ومهرة ثاني في عنوان بيقوله الشيخ ليس بغرم ليس بغرم ما عاد بغنم ليس بغرم ما عاد بغنم يعني لو طلعت ما يشبه الغرامة يعني دفعك لكن في عائد هو غنم مقابل هذا الغرم وبمقارنه العائد من الغنم مع ما بذلته مما سمي غرم ولا اي شيء دفعته ده بالنسبه للي جيته أج بسيط ذاك فوز عظيم. كده قال ليس بغرم, ما عادة بغرم. من معاده بغرم من أيه من الغنيم؟ من الغنيم؟ والغرم من الغرام. ليس بغرم من معاده بغرم من؟ قال شنو في قال كونوا بنيا، كونوا بنيا في عزوف عن الشهوات. من فإن من قهرته الشهوات كان عبدا لها ومن اتسعبدته الشهوة ذل بها وتذكروا قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأفكى التسليم أنه من اشتاق إلى الجنة سارع في الخيرات ومن أشفق من النار لها عن الشهوات هذا جزء من حديث والحديث كما راه الديلم ومن حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشتاق إلى الجنة سارعة الخيرات ومن اشفق من النار لها عن شهوات ومن ترقب الموت هانت عليه اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات إذا كان قال نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب فليذكر الموت عادم اللذات بيكون عليه فوات اللذات ومن عرف حقيقة الدنيا وحقارتها تهون عليه المصيبات لأن الدنيا كلها بمصائبه ولا مصائبه كلها كلها زائلة ونفسك التي تملك الأشياء زاهدة فكيف تبكي على شيء مما ما تبكي عن إذا ذهبك ويبتدادك رايح خليل نعم يجلوك موبايدك ولا مهيدك انت ذاتك سيدا انت ذاتك ماشي قال واتقوا ابناء الظلم فانه ظلمات ظلمات يوم القيامه وتوق دعوه المظلوم فانما يسال الله حقه وان الله لا يمنع او حق حقه ولو بعد حين اه جماعه كلام خطير شديد المظلومين لمن يئنوا تحت وطاه الظلم رب العالمين ان ربك لبالمرصاد وللظالم ان ربك لبالمرصاد ما تفتكر المظالم الساكتين ليل اتخلات جبيرتهم دعوات وانين وتهام الليل التي يغلقونها تصيب لها امد وللامد انتهاء واعلم بني ان الشاكر مجاد الشاكر مجاد لئن شكرتم الاذنين والتقوى خير جاد تزودوا فان خير زي التقوى وليكن اولى الامور بكم الشكر لله وحسن النية في السر والعدانيه ولتتمثلوا قول الحطيئه الحطيئه ده شاعر من, من, من, من بني عبس كبله عنتر العبس ذا، وهو سموا الحطيئه قالوا لقصره بصير وسبحان الله أدرك الجاهلية وأسلم في زمن ايوبك في لكن مع فصاحة لسانه وقوة يعني مقدرة على التعبير كان كثير الهجاء وقد شكاه الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه فاحبره وحبسه وقالوا حتى هددوا بقطع اللسان فشفعوا له حتى أطلبه بشرط أن لا يعود إلى إلى إلى أن يهجوا الناس يلطلت وهو مع ذلك يعني سبحان الله إن من الشعر إلى حكمة يطلق كثيرا من الشكم وذات سبحان الله مرة قال في حضرة عن المؤمنين العلم الخطاب شعرا فعجبهم من قوله يعني من يفعل الخير لا يعذب جواديه لا يذهب الأوصي بين الله والناس. ال ال هذا ال هذا البيت عجب أمير مميم عمر بن الخطاب في طبعاً ده في في في مشهد آخر غير مشهد اللي أقول تليكم ده هو عجب فيه أمير مميم عمر بن الخطاب وأثنى على عدا على عليه في هذا ال البيت ها الشيخ بيقول. الحطيء أدع إنه كلام قال وفيه شقمة وذاركم دال تتمثلوه يعني تعملوا به وتكونوا لهم مثالا وقال شنو سأل الحطيء قال ولسأر السعادة تجمع مالين في الوقت اللي شوفها سنحنا السعادة يا هو المال ده عندك مال ما في أحتم منه وأتعدن شاكلة كلها محلولة ولسأر السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فَتَقوَى الله خير الذاد لآخرة وعند الله للأتقى مزيد وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد الذي لا بد منه الموت الذي له رهن عنه ومهما كان قال <طالبه> جاي <جريب> أيوة والذي, والذي يمضي البتفوته مهما كان انت عايشه هو بعيد لانك رايت وما لا بد ان ياتي خريب ولكن الذي يمضي بعيده وشوف سبحان الله مره بقى في, في مناقب ابو الحسن الشاذلي مع, مع شيخ عبد السلام بن مشيش وكان لسه هو ابو الحسن الشاذلي في طور تحور يعني طلب يعني لسه هو حوار بعدين فشيخ سيمع بيقول اللهم اغفر لي يوم لقائك عشان نعمل ما فيو حاجة الله اللهم اغفر لي يوم لقائك بعدين الشيخ طبعا شغال تربية طبعا ما بيفويت اي حاجة من هل هو اقرب اليك من ليلك ونهارك يوم, يوم, يوم لغائك إتساعتي جاي البعيد <تصفيق> هو, هو اقرب إليك من ليلك اللي تاسر ونهارك باكيا ولكن الظلم اوجب الظلام يوم لقائي <تصفيق> شوف يعني يعني كانما هو شم رائحه شنو استبعاد اليوم ذهاك وكيده بتا لا لا لا انت تتحدث وكأنك انت عايش اليوم ذهب وما لا بد ان ياتي خير ولا تجهد وقالوا ولا تجهدوا النغيه في معروف يعني اي عمل يوصف بانه معروف وان قل لا, لا تحقروه ولا تجهدوا فيه ايوا أعمله طلبا لمرباة الله وللثواب قد يقع عند الله في بمعنى يقع عند الله على وجه من القبول تلق فيه ما لا تجده مما تأمله من أعمال أخرى التشاهدين عيدة كويس واذا شاهدون لا لا لا مهما كان افتقوا النار ولو بشق التبرك <تصفيق> وبعدين حتى المعروف ده ما تقول والله المعروف ده انا اسويه لفلان عشان فلان ده لدي لكن يمكن <تصفيق> يا اخواته العبره تستقم على الله فلان الحجم في حاضر وشايف المعروف فيه ورايح يحتايه يمكن باك يجب حاجه مهمة شبيب فالذلك معروفة كذا كان سويت فيه <تصفيق> من حسلات تحت تب يجيك جزاء وفاء من جهة ما كنت تتحريها تتحرها وللتا شايفه حاجة ده يمكن تحسن فيه وتعمل فيه معروفة ليه ولا يذكر ولا يشبك ذلك من حاجة وينكر ذلك يقول لك ذلك لا ما عملت الواجب ذلك يقول ذلك كثيرة ولا تذهدن في معروف شهلان فإن الدهر لصروف والأيام ذات نوائب على الشاهد والغائب فكم من راغب صار مرغوبا إليه واحد مسكين بس ما الدينه دائر دائر يجي وكذ يدور من الكثى عنده فكم من راغب صار مرغوبا إليه وطالب أصبح مطلوبا ما لديه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 فلا يضيقن صدر احدكم بنيا مستود عن مستودع عن سر لان كتم الاسرار من علامات الإقبال وما اباح كريم سرا الا حرم طريقه ولم يعد مؤتمنا لان الصدر الضيق بنيا لا تحسن به الولايه كما ان الرجل اللئيم لا يحسن به الغنى وليس الغنى عن كثره العرب وطبعا وليس الغنى عن كثرة العرب حديث رواه الشيخان النبي غير رضي الله عنه اني تعلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى بين النفس جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا حاجه ان عليه الشيخان زي زي زي الايه الكريمه قلت لها ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى عن النفس فالغني ما يعرفه برص بارصدته وعقاراته ولكن لديه من مال ومن من يكون هناك لا لا لا يشوفوا يكون إن نفسا مطمئنة. ما قال نفس من يكون هناك من قال هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون تؤمن بلقائك وترضى هناك من يكون هناك من وكان هناك الغارون ونفسه لا زالت فاسحة <تصفيق> خشمه بذور ولسه شرهانة وما في الجسم شبيعة وعين الطائرة ده مفلت ده فقران والناس في فقر مخافة فقر قال طيب وعلموا بنية أن الكريم من كرمت عند الحاجة طبيعته وظهرت عند الإنفاذ نعمته ده الكريم يعني مش عندك يظهر خيرك وما عندك يظهر لؤمك لا لا لا ما عندك ان شاء تفرح والشك ده وكلمة طيبة وبليلة فليلة مباشرة ولا ضبيعة المساشرة من كرمت عند الحاجة طبيعته مالو ما لك لك وشوفة كثة وحفاظة تطولك وقح عارضة بالك اكثر من ال... من صنيفة الجيلة فلكيف يا ماع؟ خافوا الزانين الناس عندنا العزة العزة لله ولرسوله المؤمنين من كان يريد العزة في الله العزة في جميعه الخشم العزة لذلك يودره الناس كذا لا إله إجمع آه من كان يريد العزة في الله العزة قال الكريم من كررت عند الحاجة طبيعته وظهرت عند الإنفاذ نعمته قطع في في الجلود ولان كانت الحوائج بنيه كالمغارم لمن استثقلها فهي مغارم لمن وفق لها يعني في ناس لما نجوهم لقضاء الحوائج يستسقلوها ويشوفوها كانا ماشينو عرضوهم للغرامه حتى الزولف بتقولوا وصلنا الحركه ما بوجهوا يعني في ناس وكت يدور عندهم فك الحوائج بيجوا عنه وحموه قطعة وصل عرامه غيته على مضض بس غيته لذاك سده الحال ما ذلك شبه حاله وبس يشنه وعلى مضض وكذا ومن أخر تتم معها روحه ويديك بسي لكن تشيل رقبة وشك وقطع لسانك أخرك فين هذا من النوع كذا لكن في نوع لما تجيبه كأنك تعطيه أنت الذي سئل يهشوي بشوي شو إستف؟ ها ما خلي كبير جماعة ما يسالحنا الله وليس بغرم ما عاد بغرم دم عن دلو عنوان ولحسن بعشر أمثاله فأنت يا قام تدي واحد يدف عشر كيف يعني كانوا مرت واحد تشوفه غرم ما جايب hmm? عشره يا اخي ترى شوف اللي اللي جايبه ترى كان اي ما كاش نعم مؤجل مشيله هذه مشكله ذات وما لا بد اني اجي ما لا بد اني اجي قريب طبعا يعني طبعا يا يقول فقط يا نعم الله عليك الارض زوجي عليه رح. على رحمه الله خذها سيب لي على إلى من ربنا يارث الأرض الظافيه في قاط من الناس اللي في الجيله احنا دايرين حد هنا للمحل ده قال من يا في حالة زي الترجيء الله دي انا دي الناس من يا ولا خلي الناس تجري من الجامع هذه هي هي الارض يساوي كم نسبه كم من التركه كلها نعم. من التركه اللي ترك الوالد نعم. نسبة بدل شنو بيستمتنى. لا يعني هي نصف التركه تلت التركه بيستمتنى. كل التركه لا لا لا لا لا لا لا لا هي لا لا نعم لا لا لا لا لا لا حق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والثلث كثير يعني كمان الأفضل يعني دون التلت لانه التفايد ده حق حق أولادك ما حقك فلذلك في حدود التلت في حدود التيلت ما لهم حق يقول والله ما نفذ الوصية لكن في زاد على التلت لهم هو الحبل لأنه دخل في حقهم خليت بالك نعم بس عمل جالس أو جالس أو جالس إنت نصيبك ده ما خير فيه مم. إنت ده ما بعد ما تقسم بعد ما هي ما في غيره بعد ما كل زول يشيل حقه انت حقك ده عليك كف فيه طيب نعم قال أعلم بني أن الكريم منكرمت عند الحاجة فضيعته وظهرت عند الإنفاذ نعمته ولئن كانت الحوائج غنيا كالمغاريم لمن استفقالها فهي مغانم لمن وفق لها الله وفق الله وفق خليم خيرات خليم الله, الله, خليم الله وليس بغرم ما عاد بغنم بعشر وليس بضائع في معروف فإن لا يذهب بين الله والناس كما قال ومي ومي ومي قال من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العفو بين الله والناس فأعجب عن الأمين عمر المخطار بالله بقوله وما عظمت نعمة الله وما عظمت يا جماعة نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه قدر ما ربنا يكثر من نعم عليك قدر ما يحيي الناس إليك آت وكثرت حاجتهم إليك فمن لم يحتمل مؤونة الناس عرّض تلك النعمة للزوال حرم المزيد يا اخي دا حقا وزافر عندك عشان هني يرسلوهم ليك ابيهب يشيلوا منك زافر يشوفوا للبحمة <تصفيق> وما عظمت نعمه الله على عبد الا عظمت مؤونة الناس عليه وكثرت حاجتهم اليه فَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَأُونَةَ الْنَاسِ عَرَّبَتْ لِلْكَ النَّعْمَةُ الْجَوَالِ وَحُرِيمَ الْمَزِيْدِ أنا قوله رضي الله عنه كونوا بنية بعزوف عن الشهوات تنفق من إسارها في هذه الفقره من وصيه وحذر الشيخ رضي الله دارين نرجع ثاني تفسير بالذات ليس ما عاده يحذر الشيخ رضي الله تعالى عنه المؤلف من طغيان الهوى وأسف الشهوات شوفوا يا جماعة والله الهوى والشهوات أكبر العقلات ذلك لأن الشهوات في الإنسان هي وصف الحيوان فيه ولا فرق بينه وبين الحيوان إلا عقله الذي يجب أن يعقل ويضبط به هواه وشهواته وإلا كان كالحيوان أو أسوأ اولئك قال أنا عمي بل هم أبل أولئك هم روافلون الشهوات الشهوات دي نحن والحيوان فيها وشي سواء سواء يأكل البحائل نأكل ويشرم نشرم ينكح وننكح ينوم ننوم كده نستوين نستوين الفرق نحن أننا عقل يضبط ويقود هذه الشهوات مش ننقاد المشتفون هي وفائدة إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد سكلته عند ذاك ثواكله ومن أشمث الأعداء جهلا بنفسه فقد وجدت فيه مقالا عواذله ولا يقرع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله أيوة. كما أن الشهوات دي تمثل وسيلة الشيفان وشراكه لغواء الإنسان هذا ذات بذات الدل بها بكود الشيفان يخذ الإنسان إلى الحلال. فإذا لم يقيد العبد تلك الشهوات بضوابط الشرع والعقد حلك ولا شك إن الله السلام. فمن أراد التحرر من سلطان الشهوات فعليها ان لا يشغل نفسه بها اصلا ما يهم حولها ولا ي... يعمل مع نفسه مساومه ولا مفاوضه والله يحكي لنا بديها شويه لا لا لا, لا. الله اذا شفتك كيف يعني مش مزحه كده ما شنو زمام وما النفس الزمام ولا شنو ما عارف ضمر <تصفيق> همام قال فعليه أن لا يشغل نفسه على الطريق بل عليه أن يشغلها بذكر الموت هدم السهوات واللدان وما ينتظرها هذه النفس بعد الموت من اهوال وحساب وسؤال فالعاقل من عمل في الحال لما ينتظره في المال وبتعمل تعمل بعد تظنه ناس فقل يا ليتني غذاء حياتي واعد الزاد ليوم المعاد وخير الزاد التقوى وقد بين الله تبارك وتعالى لنا طريق السلامه والنجاه من العذاب وفي يوم الحساب بقوله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما وعدنا جماعة قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شكرا عليم no. من الناس ما يفعل الله بعذابكم يعني ما يفعل الله بعذابكم فدنا في, في الآخرة ما فينا فدنا في معذبين فدنا يا ربنا ما يعذبك إن كنت شاكرا مؤمنا شاكرا في الدنيا دي الناس في البنك انت في عاديه <تصفيق> الناس يشكو ويبكو و ولا شافي ولا بافي لانك مع الباقي مع الحكيم مع الرحيم مع العدل مع الفضل العظيم امه تعيش معانك زي شو المرسله يعني ده غلى غلى سعره في بغداد من بعد رخصه غلى في من بعد رخصه وإني في بالغلى والرحال بالله واثق ولست اخاف الفقره والله واسع غناه. ولا ولتضيق والله رازق، احا كيف هدي يا ما في شيء بيأكل طفا فشوف ذلك لانه تحقق بمعنى الايمان والشكر لله فهو مع الناس في الغلى وفي البلى وفي المصائب دي عايش معنا يخرج من الاحساس بالضيق والتبرم والتكوى والدكا الناس فيهم الا بس من باب ساي يعني الرأفة والرحمة بالناس الضعفاء ما زي قوة الايمان يسأل الله رفع البلى انزل الرخاء بل العطاء بحما سمي الضعاف لكن كان عليها وهو ولا حبامات هيع وجهة فالإيمان بالله ويشوف له هما المكتوبان عزيز. احنا. من الله هل الآن معذية يعذينا شعن طيب ها طيب خلاص وخلاص ما عندنا حاجة ها ندره لي أزم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 في الدناء وفي الاخرى ما عنده غرض في تعذيبكم لا في الدناء وفي الاخرى ان شكرتم وامنتم كنت شاكرين لله مؤمنين بالله حاصلا لا في الدنيا الدناء في الاخرى ما, ما. ما عنده غرض في عذاب ما. في وقت العذاب يتفعل شيء في نعيم فتتعذب العذاب لتشوفه عزب تحذب شايفين الناتا زيلة جهش جه. غلت سعره في بغداد. قال الكلام ناتج عن جنيل أملاه دا دم لم أحد واجع ناتج من هذا. قال غلت سعره في بغداد. من بعد رخصين قال فانني وني في الحلين يعني في في الغلبة والرخ بالله واتقوا ما شغال مع الرخ والغلة بالله واتقوا. قال فلصو أخافه الفقرة. والله واسع غناه ولا الحرمانة والله رازقه أغلى عليك يا فرح يعني جفهان الله هو يعني بان شغال بدأ أنا بذكرني ذلك كلام هذا بذكرني حسنا نحن مثلا جماعة كل جور فينا عنده أسباب هل عنده تجارة هل عنده وظيفة هل عنده وحاين إنه كمان مشكلة ما؟ نعم. كم شخص جاود؟ هههه. هم يبغى تاني كنا نمزح لما كان في كل يعني كل كل ذري إنه سبب مشكلة. اه. يعني احنا إحنا مجسمين. كل جايين عنده سبب والضابط في الجيش. نعم. وعند الجناة الضابط بتحق عليه. هههه. لو أنت. ما كل الناس عندهن أسباب وربنا خاب عليها ولهذي الأسباب يملقون من. نعم. داد قال سنو قال للناس اسباب للناس اسباب وهم مع الناس دي لكن برضو عندو اسباب قالوا اسبابنا الإيمان والتقوى ما عليها يعني شنين الإيمان قال ايوه لأن المولى الدوير قال ولو أن أهل قرى آمنوا والتقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء أي ولكن كذلك كذبوا دي ما بروا يأنكروا وكذبوا كده الجحارة لا شككوا لأ تشككوا وزورك هنشككي وكذبوا كاظون انا مصبب كمكببين <تصفيق> يعني وليسا ما ما صرح دي شنو كذبك لكن يقول لي انت ما لك يشكك كده انا سعنيني قدبعوا بشيء مش يقول كده المولا دي وقعوا لكن كذبوا يعني تشككوا اها قال فأخذناهم بما كانوا يكسبون اردعناهم للكسل بس خلاص وكلناهم على اسبابهم دي. واحد بقى كل شيء سبوبه ده هدى فقد ما تخفي في تفتحنا عليهم بركات من السماء حتى حسابه قال غلا وريح لما ما صار له فلا اخاف الفقر ليش الله سيكون لدينا كما نقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك انا ما اقول لك ما على لك انا ما اقول الفقر انا ما والله لك انا ما ما اقول الفقر ولا ما اقول لك ما اقول لك انا لك قال أخي سنوداء كان ماذا ما ما أريهم فيعني معناها الإيمان له حقائق وله درجات وكذلك الشكر يرفع صاحبه إلى أن يعيش في, في ظروف العذاب يعيش هو وكأنه يأتي مع الله أموره ميسره ومسهل ومطمئن ومرتاح وراضي وأصل ما في شيء بأكتر <تصفيق> طرف والله قادر وده حاجة إنتوا اللي بياخذون جوا عشيق النبي حس الشعب السوداني بيزال هسة نتلوه بي والله يخليه السودان يندير الله عنده من مع الله كريم بس ما قدرت مم متميم من أصل دخلهم معصرفون أصل ما أي حساب ما ممكن يي يخلد الشكاية لعبد؟ لازم أرجع صواريخه لازم يكون مقصوب قد أرجع في الدين لل للإدمان لكن الله كريم إنه حاجز ما الله كريم <تصفيق> الزول بتهي العام والشهر وهذا والأيام هو قاعد ما مقصوب وعاج ماهي مشان سبحان, سبحان الله سبحان الله لا ما فس الله لو شك ما قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما فالايمان بالله والشكر له هم المطلوبان من العباد حقق لهم وهم والنجاه من عذاب ربهم سواء كان في بناء و برضاه والنعيم المقيم ومن مظاهر الشكر لله من مظاهر الشكر لله من قتال لا يمكن تدعي انك شاكل لله ومخالف لا لا لأوامره لا وين, لا. وين شاكل وذلث من الاتقامة على نهجه وشرعه واجتناب الظلم بشقيه اجتناب الظلم بشقيه الظلم عند شقين ظلم النفس وظلم العباد ظلم النفس هو الشرك بالله الشرك بالله ظلم للنفس ليه؟ لانه يا جماعه الانسان ظلم نفسه بانه بدل يختار الله مشى ويعتمد عليه ويتكل عليه ويرجوه ويرضع ما سواه مشى يفتش غيره اذضر الناس لما ظلموا بيثلو عالمين بدله بيثلو عالمين بدله ابو يطلب نصو واعتفو وما ظلم ما ظلم حد غير نفسه يا الله في في وكل شيء عنده هو صغيره سمعت ظلم نفسك ظلم نفسك لا لازم قل ما ان أبونا لا تسبوا اللهم شكرًا زمان رقمان الحكيم فظلم شقي ظلم النفس المتمثل في الشرك لا عز بل لا الله لنا إن أعطيك ونحن نعلم من ما لا نعلم وردوع الصديق اللي أعلم لهن فظلم العباد الشك الكاني لمعنى الظلم وهو منع الحق عن مستحقين ما تمنع حق عن مستحق فيه نعم لو سواء كان هذا المستحق مرى ولا غاجل صغير ولا كبير لا. ضعيف ولا قوي حب تدريك ما أديت له بأي منطق حين تظارب ما في حاجة إذنها والله ما تحق ظلم العباد هو من حقهم وظلم النفس هو ايوا بئس للظالمين بدأ وعظم وسائل الوصول للبر الانفاق مما لله الذي استخلقنا عليه في وجه الخير وذلك فاعة لله وعملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مش تيمم الخبيثة منها تنفقون اه يا حدا كسر بايد دي بدوا له والجريدة دخلوا علينا حبا ينفق <تصفيق> ملا هذا زاد حقمس عدوا لا ولا دير معجران ديال منهاكين لا محاور كده اللحظه <تصفيق> وانت يا اخوي انت انفاقك ده للناس اللي كده وما توفقوا وما تقدموا لانفسكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله كده يعني انت غيره الناس انت انت لا اماما تبي دعك معنا حرام الناس انت ما تقدموا لهم او فدكم الخير عند الله مسكين مغر كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير من شيء ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ما بد تغشني يعني والله قالوا يعني حتى الصالحين من العباد قالوا حتى في في الدنانير دي وفي العملات دي الورقة الصنعة الجديدة السيف اللي ضبط حديث يقول له أبيعه المسكين المقطع أنا خليه عليه أنا ما ينفع معنا هنا لمن سارياته وبياضات الغرض لكن شنو إسارا شنو إسارا لما يحب يعني أن ينفرط ما يحب حتى في يأتي لي ذاته ويسمعه وبعدين واحدين، عشان يقول لك يا أخي عشان هو جاته نعم علي ما أنا نعم عليه في فهم يعني هو دين الناس الفهمه يقول أنا أديه أخلي يدهبه بفوق أنا إيدي بيت عشان هو يكون احسد يد العليا بخير من يد الشكل <تصفيق> فهي بيتحروا الحاجات كده واحيانا يقبلوا يدي ايدي بيتحد ويقبل يد الآخي شوف يعني من شجدك ما شلوك يشوف انه هاي اخ الله جابك لي جابك. ما شغل لي أنا بعدين أقعد بمعية. شوف نظيف لا دا نضيف كيف وسمح لك. قال ده دادي. قال فلا يضيق صدر أي منا. كثرة الطالبين ما لديه فالخلق عيال الله وأحبهم إلى الله ينفعهم لعيالهم كما جاء أنزل الله عليه وسلم. وقد يفضل الله يا جماعة في الرزق بعض العباد على بعض. لكن ليبلوهم فيما أتىهم. فحب جمع المال غفلة عن حقيقة غفلة عن, غفلة عن حقيقة أن المال حلاله حساب وحرامه عقاب فكفى عبرة يا أولي الألباب وأصله إما حلال إما حرام حلال حساب لما تعرق العرق ده من أخمص ليس إلى كرني رأسك تغرق من من حول الحساب حساب طب شديد حساب شديد ده ده الحلال ده الحلال, دا الحلال. دا والحرام عقاب خدم الألباب يا لا أنا ما كتر ما يزيد في الحسرة داري يا <تصفيق> دا ما قال قاعد أساتذة <تصفيق> أسمع قول الله تبارك وتعالى بهذا المعنى في آخر سورة الانعام قالوا هو الذي جعلكم خلائف في خلائف الأرض يعني يخلق بعضكم بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب فإنه لغفور رحيم. فلذلك يا جماعه يعني الشيخ وصيته وفقراته يعني وصيته سبع شهور يعني من اللي عمل بيها ومن اللي يا شكرنا في هاي نعم. هالشيخ مصطفى ديور نامين. حبيبا شاء الله. هذا هذا عمل هاي. بس ده جت قال لي شبه مصابه ضيق العيشه اه اه ده جاي يا اخويا تخبيه قال لي الضغط دي يا رب لا أصلًا سبحان الله رجال، سبحان الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، سبحان الله، الله، الله، الله، سبحان الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، يعني من المقبولين عندهم من المخلصين المخلصين سبحانك الله بيحمدك أشهد أن لا إله إلا أنه سأخرك الله وأتو إليك ربنا وسرعينا وسأل وسرع الأمرنا وسرع من يا الله الله يا ولي الأمر كله سماع لما يتحبوك رضع. اللهم صل على سيدنا محمد الله صل على سينا على تيدنا وولانا محمدنا وعلى أديننا صحيح آمين اللهم آمين فهذا الله الله الأسواك يمجب الدعوات تعلم هي أنفسنا وتعلموا حوائينا تعطينا سؤلنا فولى أمرنا يا الله يا ولي الأمر كله فينا حمد الدنيا ودول أخيرنا سبحانه ربك وربي العزة أمرا سيكون السلام على المنصرين الحمد لله رب العالمين ورحمة الله عليه ورحمة الله Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al